قُلِّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَا يَجْمَعَنَّكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 وأوحى إلي هذا القرآن لأذركم به ومن بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إلَّا أَنْقَالُ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 وقالوا إن هي إلا حيات دنيا وما نحن بمبعوثين ولو تروا إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أ فلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزن كالذي يقولون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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا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 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأس والضر إلى علهم يتضرعون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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذكروا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ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 ثُمَّ تَمَّ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رحيم. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سبيل المجرمين. قل إن مين يهت ان اعبد الذين تدعون من دون الله الا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الحق وهو خير الفاصلين.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 بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ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 Qul, ''Mən ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.'' Q'lillâhü yunadjikum minhâ wa min kulli karbin thumma antum tushirikoon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 وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا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 بعد إذ هدانا الله كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حِيرَانٌ لهُ أَصْحَابُهُ يَدْعُونَهُ إلَى الْهُدَاءَتِنَا قُلْ إِنَّهُ دَالَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَّ تَأْخُذُ أَصْنَامًا آلِهَةً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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُنِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانُ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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُ نَفْرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء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 فَلِقُلْ إِصْبَاحٍ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَوْ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ حُصْبَانَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 و جنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه و غير متشابه انظروا إلى ثمره إِذَا أَثْمَرَ إذا أثمر فِي ينعي إن في ذالك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 La ilahe illallah huwa wa'a'rıddhani al-mushrikin wa'lahu şa'a Allah maa ashrakuu wa maa jahalnaaka alayhim hafiyظa wa biwakil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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل لما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله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 وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّنَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِيَاتُطِعْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُظْلُوكَ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُ يَتَّبِعُنَّ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قالنا قال رمثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم مِنْكُمْ منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم, وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 فسوف تعلمون من تقول له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا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 وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يقامها الا من شاءوا بزعمهم وان عام حرمت ظهورها وان عام لا يذكرون اسم الله عليها افتراءا علينا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 وَهُوَ الذي أنشأ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ۚ كُلُوا مُخْتَلِفًا ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ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 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرَّ وَمَأْمِلُ أُنثَيَيْنِ أَمْ مَاشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ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 محرما على قائمن يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به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 فَلَوْ شَأْلَ هَذَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ مَشُوهَّ دَا أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُنُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَط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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أن الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لنست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم في ما أتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم